وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا على في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى